بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك طراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو أنزل الشكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها والدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمسكرات الله من بالله السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعز لهم جهنم وساءت نصيرا ولله جود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهديهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم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 والأرض يغفر لمن يشاء ويعذل من يشاء وكان الله رسولا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نت يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحفظوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قُلِّ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُذِيبَءٍ شَدِيدٍ تُقَاتِبُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 تن تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السفينة عليهم, عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايديا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معفوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطغوهم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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لتدخلن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 أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمان تراهم ركعا سجدا يبتغون فقا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فزرع أَفْرَجَ شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوءه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما